وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَادٌ ومن كل تَأْكُلُونَ نَحْمًا وَطَرِيًّا وَتَسْتَقْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرًا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يدري لأدن مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم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 الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وَالَّذِي أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا إلا إِلَّا نُفُورًا في فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّئًا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَل لَّهُمْ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَرَى سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَرَى سُنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَم في فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كيف